I وسلم الناس في المجد وَإِذَا تخلق مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الْإِنْسَانِ बस तो फुक फीन फत وانت به اور اقنما گانی إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفوا من وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَايِنَةَ You Ma نعمو يا من Matt! قالوا نريد أن نأكل منها وسوف قلوبنا I'm uh cool. -huh. I'm Hey! Ta khi và này I am اشتركوا في call